فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلطين وترثنا عليه في الآخرين سلام على إلياتين إنا كذلك نجزي المحسنين إنا وَهُوَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ جَئْنَا وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الآخرين وَإِنَّكُم لَتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُ تَرَى مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونٍ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فالتقمه الحوت وهو ملين فلولا أنه كان من المسبحين للبت في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو تقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم أذي ربك البنات ولهم البنون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 صف البنات على البنين